لآل, لآل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي ن ا للعلوم ن ا ل ن س ا ء و ا ل ي ن و ا ل ل ن ا ي م ا ه you موسوعه ا ل ن ا ب ل ه ي ل ل ع ل ي م الاسلاميه you、yeah. 「なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでな you、mm -hmm. you t h a n o u